وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِلِ نَبِلَ اللَّهِ غَنِّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءَ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ نَصِيرَةً Wadillah Hijunu Sema Watiwal Aundiwakanazi Hakim In Orselna Kasha Hidamu Wamubashi Ru Litu Minubil Hywarasuni Watu Raziru Atuatri Ruhu Watu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 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سَعِيرًا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَكَانَ اللَّهُ بَصِيرًا الرَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا طَلَقُتُنَّ إلَى مَغَانِمٍ لِتَأْخُذُهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَيِّ يُبَدِّلُ كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَا تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَكُمْ اللَّهُ نَعَامَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ لَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَأْ يَدِ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاق الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون ونيا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنكم ببطن مكة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 مؤمنون ونساء امؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم ان تطؤهم فتصيبكم منهم عذره بغير علم ليدقن الله في رحمته من يشاء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 وكفى بالله شهيدا محمدا رسول الله والذين معه اشداء على الكفار بَيْنَهُمْ بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه